ولو كانوا فيكم ما قاتلوه الا قليلا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم إ ن الله كان غفورا رحيما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ي ن ا و, و, و ز ز ا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا انزل الذين ظاهروهم من أ ه ل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا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 يا نساء النبي لستنك أ ح د من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض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 ا ل ن ا ب ر ا ت و ا ل خ ا ش ع ي ن والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين بالقائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين و الله ذ ا ا ر ي ن ل كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم مغر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 فلما َََّ قضى ََ زيد َْ منها َِْ وطرا ََ زوجنا َََ كهالكي ََِ لا يكون ََُ على ََ المؤمنين َُِِْْ حرج ٌَ في ِ ازواج َْ ادعيائهم َِْْ إ ِ ذ َ ا قضوا ََْ منهن َُِّْ وطرا ََ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 وسبحوه ب ك ر ة و أ ص ي ل ا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور كان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما 「やあい يها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ً ونذيرا ً وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا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 فمسروهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 「なぜな ا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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها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 لنلكم إ ل ى طعام غير ناظرين إ ن ا ه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه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 私はこの世を変 ر たのは私 ل この世を変えたのは私はこの世を変えたのは私はこの世を変えた。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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن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 私たちはこの ل ل 去 ه ことに ل をかなえたい ى ك に ل をか ش え ي いことに夢 ل かなえた ا ことに夢をか ل えたいことに夢をかなえた ي و س و ع ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ص ل و ا ع ل ي ه و س ل م و الاسلاميه ت س م 「やめることはできない」 「やあい يها النبي」「こんなふうに言うことがありません」 ن ا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن فلا يؤذين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 س ا ع ت قل إ ن م ا علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا إن الله لعن الله الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا よも ت ق ل ب و ج و ه ه م في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا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 私の思い出を忘れずに歌ってください。 ج ه و ل ا